المر يا صاحبي يفرق على الحال والنار ما تحرق رجل واطيها الناس ما سهبت ديها الوقت الأول تغير حيلي يلغى لي بهرب عين تشيلك بياديها شخص ضحك لي يا خذ قالي وما كل اللي هرجها بس ما بحكيها النار يا صاحبي صحيح يفرق عن حالي والنار ما تحرق الا رجل سايبه اديها واللي حكى بيه وصار بصف عذالي الساء ما لكني اعديها ما توليها سويها المر يا صاحبي يفرق عن الحالي والنار ما تحرق الا رجل واطيها الناس ما تالي الكلمه اللي تهين النفس ما بيها دمر مراجل تغيب بوقتنا تالي وش ذا في حياتي شان تاليها المر يا صاحبي تفرق على الحال والنار ما تحرق <تصفيق> إلا رجل واطيها الناس ما